كَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّذِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُونَ مَعَهُ فِي الْقَائِمِينَ آمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألف لا تعبدوا إلا الله إن لي لكم من نبي وبشر وليستعفون بكم ثم توبوا إليه واتعكم متى عن حسن متى عن حسن إلى أدنى مسمى وَيَخْتِقُّ النَّذِي فَضْلًا فَضْلًا وَإِيَّا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ <تصفيق> إِلَى اللَّهِ مَوْجِعُ عُمُرِ Sırolu ve ma yüglenen, inna mu yüglenen bize tıcdur. Ve ma biadala btila, fil alvı illa ات وكان عرش الرحمن قائما على الملائكه لا عملا ولا يان تنتهي ان مبعوثا بما يبعث الموت لا يقول ان الذي ذا الا سخن نبي ولا محدودا ليقول لما يحرسون ألا يوم يأتيهم ليس مصوفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستخدمون فإن أدقنا الإنسان مننا وحطا ثم نزحنا نامر إلاه ليؤمنون We استمعوني من أجل الله ودعو امر الصادق من أجل الله اتقوا فإلا لكم فاعلموا أن ما أمرنا من الله ولا إله إلا هو فالعاتن الشريف وَمِنَ الْقَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِنَ الْقَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِلَّا مَوْعُودٌ رَحْمَةٌ هُوَ لَأَكَلَ يُبْلُو لَبِيْهِ وَمَهِيَ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَنَّهُمْ عِدُوا فَلَا تَكُوْ فِي مِغْيَةٍ منه إنه الحق مِنْ ربك. وَمَا حقاً بيكم ومن الله من يغافل أنما ومن أض ولكن أثروا الناس لا يؤمنون ومن أظلم منهم أطاعوا على الله كذباً İzlediğiniz için ما تولي الى ربي ولا الى اصحاب الجنه في غار قد خلقك الكالا والاصليه مثلا افلا تذكرون ولقد ارسلنا روحا من قومه إني لك النبي مبين. wa atani rahmatan lil alamin fa'un